قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 ادْخُلُوها بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود لَهُم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيد الله Tänja Allah, li man Allah, Allah.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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّهُوبَ